شفكة مزامير آل داود تقدم الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماذك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين <تصفيق> قل هو الله أحدا الله الصمد صراط لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ الله الله أكبر سمع الله لمن حمده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 اللهم انا نعود بك من زوال نعمتك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن عم سواك اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفطر عبادك إليك وهب لنا غنا لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن عن أغنيته عنا من خلقك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيبك في كل مكان